إِمْ فِرُ خِفَ فَ وَثِقَالَ وَجَهِذُ بِأَمْ وََِكُمْ م وَأَم فُوسِكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَا يَحلِّفُونَ بِاللهِ لَ وِسْتَطَعن لَ خََجَنَ مَعَكُمْ يُهِكُونَ أَمْفُسَهُ وَللهَّهُ يَعلمُ إَِّهُم لََذِبُ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَغْضُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ y mi